بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يكلوا صحفا مطهرة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 دين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قالدين فيها उलाएकहुम शरुल बरीए इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सोलिहाति उलाएकहुम खयरुल बरीए जज़ाउहु